واستهزأتم بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يبدو أنكم لا تعرفون من هو محمد بالنسبة لنا ما قدره عندنا ما فضله علينا إنه أغلى من أرواحنا وأموالنا وكل ما لبيك رسول الله لبيك حبيب الله لبيك رسول الله لبيك حبيب الله لبيك رسول الله لبيك حبيب الله شبكه Oh, no, no, no. Kõik! Tulem või